الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها وجعل لنا من لذذك وليا وجعل لنا من لذك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا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 تَقَاوَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلَا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ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 ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلنا لك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا